فضيلة الشيخ عطية سكر إذا كان الإنسان في الصلاة فما الأصح هل ينظر إلى السماء أم ينظر أمامه أم ينظر محل سجوده تحدث القرطبي في تفسيره لقوله تعالى فولي و...